بوك تو سوراننا أربعة وتسعون أربعة وتسعون وبهيان وي آفياي حروف العطف واحد حروف العطف واحد باوس ثامبه پرينتا ثامبه انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر ماذا سمبي पर्यंत थांबा انتظر حتى انتهي انتظر حتى انتهي तो परत यही पर्यंत थांबा انتظر حتى يعود انتظر حتى يعود माझे केस सुके पर्यंत मी थांबेन انتظر حتى يصبح شعري جافا انتظر حتى يصبح شعري جافا चित्रपट संपेपर्यंत मी थांबेन انتظر حتى ينتهي الفيلم انتظر حتى ينتهي الفيلم वाहतुक बत्ती हेर्वी होई पर्यंत मी थांबेन इंतजार हत्ता तसीर अल इशारा खद्रा इंतजार हत्ता तसीर अल इशारा खद्रा तो सुट्टीवर कधी जाणार मत्ता सतुसाफिर लिल इजाजा मत्ता सतुसाफिर लिल इजाजा उन्हाळाचा सुट्टीपूर्वी حتى من قبل الاجازه الصيفيه حتى من قبل الاجازه الصيفيه هو unhachi suti suru honyapurvi nam hatta min qabl an tabda al ijaza al sayfiyya nam hatta min qabl an tabda al ijaza al sayfiyya hiwala suru honyapurvi 6 durustkar أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء मिझावर बसण्यापूर्वी आपले हात धुवून घ्या اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة تو बाहेर जाण्यापूर्वी खिडकी बंद कर اغلق النافذه قبل ان تخرج اغلق <تصفح> النافذه قبل ان تخرج تو <تصفح> غريب <تصفح> رد قد ينار <تصفح> متى ستاتي الى البيت متى ستاتي الى البيت ورغانتر <ورقان> هل بعد الدرس هل بعد الدرس هو वर्ग संपल्यानंतर नआम بعد ان يكون الدرس قد انتهى نआम بعد ان يكون الدرس قد انتهى त्याला अपघात झाल्यानंतर तो पुढे नोकरी करू शकला नाही من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه ان يعمل من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه ان يعمل. त्याची नोकरी सुटल्यानंतर तो अमेरिकेत गेला. من بعدما فقد الشغل ذهب الى امريكا. من بعدما فقد الشغل ذهب الى امريكا. अमेरिकेला गेल्यानंतर तो श्रीमंत बनला. من بعدما ذهب الى امريكا اصبح ثريا من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثربا